السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام على عمدي الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبة والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة وبعض إخوة الكرام ما زلنا مع مجالس العلم أشرف المجالس على الاطلاق قد قال المسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة رسول الله قال حلق الذكر وحلق العلم وما زلنا مع لميه ابن ابي لابن ساميه وقد قلنا قبل ذلك أن يعني اشرف العلوم على الاطلاق هو علم الاعتقاد شرف العلم يعرف مشرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله جل في علاه واتقان الباب لابد لكل طالب علم فبوابه العلم اتقان العقيده بوابه العلم اتقان العقيده واليوم ان شاء الله نحن نتكلم عن مساله هي اشرف المسائل عند اهل السنة والجماعة هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل جزاكم الله عنه خير. تكلم هنا المصنف على ما يعتقد أهل السنة والجماعة بعدما انتقل بعدما انتهى من, بعد من الكلام على الاعتقاد بصفة الكلام لله جل في أولا تكلم على صفة الرؤية لله جل في أولا وأن المؤمنين يرون ربهم جل في أولا يوما القيامة وهو يبين ان في كل ذلك اعتقاد السلف الصالح ف وانتقل بعدها على صفة جليلة ايضا من صفات الافعال الا وهي صفة النزول فهو يقول والمؤمنون يرون, رب يرون حقا ربهم والى السماء بغير كيف ينزلوا وانظر كيف الدقة عندما يقول بغير كيف يعني هو يقول الكيف نعم وإن كان وان كان مجهولا فالعلم بالمعنى أصل عند أهل الاعتقاد والمؤمنون يرون ربهم حقا أو قال والمؤمنون يرون حقا ربهم رؤية الله للفعلان الكلام على الرؤية رؤية في الدنيا ورؤية في الآخرة أما الرؤية في الاخرة في الاصل أصل اعتقاد اهل السنة والجماعة بان الله الرعالة يمن على المؤمنين برؤيته يوم القيامة وان هذه المسألة هي اشرف المسائل على الاطلاق بأن بانهم يعني ما من نعيم يداني ولا يسامي هذا النعيم ان ينعموا بالنظر الى وجه الله الكريم ودل على ذلك الكتاب والسنة واجماع اهل السنة على انهم يرون ربهم يوم القيامة اما الكتاب فقد قال الله جل في علاه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة أكسبها الله نظرة نظارا ونورا وبهاء وجلالا لأنهم يرون ربهم جل في علا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والنظر يتعدى بنفسه ويتعدى أيضا بفيه ويتعدى بإله انتعدى بنفسي معنى الانتظار انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا انظرونا هنا انتظرونا هذا إذا تعدى بنفسي وإذا تعدى بفي يعني معنى التدبر والتفكر في خلق الله جل في علاه وإذا تعدى بإلى يكون المعنى النظر بالعين البصرة لذلك قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظره ناظره بالعين فقال الى ربها ناظره وايضا من الايات التي يعني يحتج بها علماء اهل السنه والجماعه في رؤيه الله جل في علا قول الله لا لله في للذين احسنوا الحسنى وزياده قال تعالى الذين احسنوا الحسنى الذين احسنوا تقوا وامنوا واتبعوا الاعتقاد العمل للذين احسنوا الحسنى الحسنة هنا معناها الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة وهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فصر قول الله للذين أحسنوا الحسنة وزيادة قال الحسنة الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم وهذا وحي من الرحمن وهذه أيضا ستأتي بأن النبي بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار فيقول النبي سلم يقول الله جل فعلا لعباده المؤمنين تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ربنا ألم تبيدوا جهنا ألم تنجينا من النار ألم تسخدنا الجنة فيقول الله جل في علاه إن لكم موعدا عندنا أنجذكم فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه فما أنعم بنعيم مثل هذا النعيم للذين أحسنوا الحسن وزيادة وأيضا قد قال الله جل في علاه في كتابه عن المؤمنين قال بوصفهم قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشأون فيها ولدينا مزيد قال العلماء لهم ما يشأون في الجنة والمزيد هو النظر الى واجه الله الكريم لهم ما يشأون فيها ولدينا مزيد في مثل القول الله العالم الذين الحسن تكلم الله acordo عن المؤمنين وصفهم أنهم قال عنهم انهم على الأرائك ينظرون ينظرون الى ماذا ان قرأت الايات لا تجد المفعول به لا يذكر ينظرون إلى الجنات إلى السمار إلى الأنهار إلى حور العين إلى, اللؤلؤ, إلى خيرات الجنات كل ذلك وارد فنقول إذن هو قاعدة أصولية عنده علماءنا يقولون نفي, نفي المعمول يؤذن بإيش بالعموم نفي المعمول يؤذن بالعموم يعني هنا نقول على الأرائك ينظرون ينظرون إلى الجنات ينظرون إلى الحور ينظرون إلى الانهار ينظرون الى اللبن الى الخمر الى السمار ينظرون الى وجه الرحمن فاذا هنا لما حزف المعمول آذن العموم وهنا النظر اعظم النظر هو النظر الى وجه الله جل فعلا ايضا من الادلة ستذل بها الامام الشفعي على النظر الى الله للفعلا في, في الكتاب هو قول الله للفعلا كلا, ب... كلا انهم يومئذ عن ربهم لمحجبون فقال هؤلاء الذين غضب الله عليهم حجبهم عن الرؤية حجبهم عن النظر إليه فلما حجبهم الله جل في علاء علم قالوا علمنا لما حجبهم الله جل في علاء في الغضب فإنهم يرونه في الرضا فلما حجبهم في الغضب فإنهم يرونه حالة تكونه راضيا سبحانه جل في علاء قال كلا إنهم يوم ذي عرب بهم لمحجبون يعني هؤلاء الكفار حجبهم الله عن رؤيته لغضبه عليهم قال فإن راضي على المؤمنين أراهم وجهه الكريم سبحانه جل في علاه والأحاديث التي جاءت أحاديث كما قال العلماء ومما تواتر حديث من كذب يعني من علي كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفيني وهذه بعض إذن من الأحاديث المتواترة التي تواترت وهذا التواتر حقا تواتر معنوي هذا التواطر حديث الرؤيا هو متواتر تواترا معنويا لكن حقا جاءت الأحاديث كثيرة جدا وافرة على رؤية الله جل في علا تثبت هذه المسألة الشريفة التي هي أشرف المسائل على الإطلاق وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم والشوق إلى ذلك كما كان المسلم يدعو ربه صباحا مساء ليلة النهار وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنه مضلة من الحديث التي قد وردت في البخاري ومسلم على رؤيه الله تعالى قال سلام عندما ساله هذا حديث أبي هريره وسالوه هل نرى ربنا وطبعا هذا السؤال أصالة فيه دلاله على رؤيه الله جل على جواز رؤيه الله جل في علا كيف نفس السؤال فيه دلاله على رؤيه الله او جواز رؤيه الله جل في علا ابو هريره يقول قعد الصحابه مع النبي صلى الله عليه هل نرى ربنا فأجابهم النبي السلام كما سنبين أقول السؤال في ذاته دلال على جواز رؤية الله في كيف هو هو صحيح نوم لو كان منكرا لأنكره النبي السلام عليهم عندما سألوه لو كان منكرا لأنكره النبي السلام عليهم ولما أقرهم بل أجابهم دل على أن الرؤية جائزة الرؤية لله على جائزة فلما قالوا ذلك قال سلم انظروا إلى القمر فقال هل تضارون في النظر إلى القمر لي ليلة البذي قالوا لا قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا فقال سلم ترون ربكم كذلك ترون ربكم كذلك وكما قال العلمون هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء فليس كمثله شيء سبحانه جل في علاء لذلك لما نظر القمر ليت البذي وهذه دلالة وضحة جدا أنهم لا مضر لهم هم ينظرون إلى القمر وأيضا لا ظلم ولا ضيم يقع عليهم فقال هل تضارون عندما ترون إلى القمر ليلة البدر تنظرون إلى القمر ليلة البدر قالوا لا قال هل تضارون إذا رأيتم الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا فقال النبي السلام ترون ربكم كذلك وأيضا من الحديث المتفق عليها بالبخاري ومسلم أن النبي سالهم قال في حديث أبي موسى عشعري رضي الله عنه ورضاه قال قال النبي السلام جنتان من ذهب أنياتهما وما فيهما وجنتان من فضة أنياتهما وما فيهما يعني هذه على مراتب الناس أحوال أو أحوال الناس الإيمانية كمال الإيمانيات قال جنتان, جنتان من ذهب أنياتهما وما فيهما وجنتان من فضة أنياتهما وما فيهما وما بين القوم وان يروا ربهم الا الا رداء الكبرياء على وجه قال وما بين القوم ان يروا ربهم الا رداء الكبرياء على وجه هنا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم بان الله جل يرى في الاخره قال جنتان من ذهب أن ياتهما ما, ما من فضه ان ياتهما ما, ما وما بين القوم بين ان يروا ربهم هنا وسلم يثبت الرؤيه الا رداء الكبرياء فرداء الكبرياء اللي الحجاب هذا الحجاب حجاب للبشر ليس حجاب لرب البشر يعني هذا الحجاب يحجب البشر عن الله جل في علاء ولأن الإنسان لا يستطيع رؤية الله جل في علاء في هذه الحالة الدنيا كما سأل موسى عليه السلام سأل ربه وقال ربي أرني كيف أنظر إليك قال لن تراني ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف فإذن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أيضا بأن الرداء الكبرياء على وجه الله لها في وإذا جاء الأهل الإيمان فدخلوا الجنة فإنهم يرون ربهم جل في علاء كل بحسب إيمانه وايضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله جل في علا برؤيه او بلذته النظر إلى وجه الله جل في علا عندما كان يقول اسالك لذته النظر إلى وجهك الكريم واسالك لذته النظر الى وجهك الكريم ولو كان محرما لما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في سوق الجنه عند في حديث ابي غريره وان الناس يقتربون من الله جل في علا منهم من يكون على كسبان من المسك من يكون على منابر من نور ومن ذهب وكل بحسب إما ودرجته كلما كان أقرب إلى ربه كلما كان أعظم رؤية لوجه الله الكريم ولذلك قال بعض علمائنا المسألة في رؤية الله في, في الجنان هي أنعم النعيم وهي تتفاوت بين الناس فمن كان محققا للإيمان حق الإيمان فهو يرى ربه جل العالى بكرة وعشية كما قال الله العالى في سورة 8 ماذا قال لهم ولهم رزقهم فيها إيه بكرة وعشية هو النظر إلى وله الله الكريم فيرى ربه بكرة وعشية ومن من يرى ربه كل يوم الجمعة يوم الجمعة الذي يزار فيه الله جل في علاه في يوم الجمعة سوق الجمعة ثم الذهاب لزيارة الله جل في علاه والرجوع كما وصف النسلم يعني المرأة من نسائه تقول رجعت ومزدت لنا إلا إيه جمالا فيقول وما لا أزداد جمالا وقد زرت الرحمن سبحانه جل في علاه أو كما جاءت الاثار بذلك الغرض المقصود بان رؤية الله لفعلها بكرة وعشية حسب الايمان ورؤية الله كل جمعة حسب الايمان وهناك من يرى الله رعاله في الاعياد وقال بعض الاعماء منه ونقل عن كثير من العلماء ان النساء لا يرين ربهم ربهن الا في الاعياد وهذا القول الذي قالوه فان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد بينا بانهن لا يخرجن جماعات الا في اليدين قالت ام عطيه امرنا ان, أمرنا أن نخرج الحيط ودوات الخدور قال النبي صلى الله عليه وسلم او قالت ام عطيه يشهدنا الخير ودعوه المسلمين ويعتزل الحيط المساء فقال علماؤنا ها وهذا قول ابن تيميه قال فمنهم من يرى ربه جل في علاه في الاعياد كالنساء وهي مساله خلافيه لا نتطرق الى فيها المهم انه ثبت بالكتاب رؤيه الله جل في علاه وايضا ثبت بالسنه رؤيه الله جل في وثبت ايضا باجماع الصحابه بان الله يرى يوم القيامة بان الله يرى يوم القيامه واما الكافيه فيعلم الله الكافيه اما الجهه فهي في جهه العلو واما الجهه في جهه العلو ولما انا يقولون وان هذه اشرف المسائل فلا بد للانسان ان يتعبد بها لله دلى في علاه وهو ان يزداد شوقا لرؤيا ربي دلى في علاه وان يزاد توقا لرؤيه الله دلى في علاه لوجه الله الكريم فيهيئ نفسه لمكانه للمكانه من ربي دلى في علاه ولمكانه النظر الى وجه الله الكريم لانه كلما زاد ايمانا كلما قوي ايمانه كلما كان امتع في النظر الى وجه الله الكريم وكلما كان اقرب في المكان عند زيارة الرحمن جل فعلا من ربه الكريم لذلك لابد للإنسان أن يسارع في الخيرات الطاعات تلوى الطاعات والحسنات تلوى الحسنات لعل الله جل فعلا يقربه مكانة إليه هذه بالنسبة لهذه المسألة الشريفه العظيمه والا وهي مساله رؤيه الله جل في علاه نسال الله في عليائه ان يعني يرزقنا واياكم لذه النظر الى وجهه الكريم العلماء يردفون مع هذه المساله اذا قلنا برؤيه في علاه يوم القيامه فهل يرى او راى ان محمد را ربه في الدنيا هل يرى الله في الدنيا ام لا وهل في الدنيا ممكنه ام لا رؤية الله في المنام هل حقا يرى الله في المنام أم لا إذن عندنا مسألتان أردف العلماء هاتين المسألتين مع هذه المسألة هل رأى محمد ربه جل في علا أم لا ابن عباس وطائفة من السلف يقولون رأى محمد ربه في الدنيا وهؤلاء يعتدون ببعض الأدلة يتمسكون بها منها ما قاله ابن عباس بأن الله جل في علا جعل الخلة لمح... لإبراهيم عليه السلام وجعل الكلام لموسى وجعل الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم ويستدلون أيضا بحديث النفسنا في المسجد أحمد أنه سئل في ليلة المعراج رأيت ربك قال نور إني أراه قال نور إني أراه فأثبت رؤية الله دل في علا لا سيما أنه دعا ودعا ومستجاب وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم هذا ما قاله هؤلاء القوم والجمهير من السلف والخلف بعدما أثبتوا جواز رؤية الله جل فعلاء قالوا بأن محمدا لم يرى ربه جل فعلاء في, في الدنيا لا سيما وأن الأصل عندنا في قول الله جل فعلاء عندما قال موسى ربي أرني كيف أنظر إليك قال لن, قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكة وخر موسى صعيقا. فلم يرى موسى ربه سبحانه جل في علاب ولم يستطع إلى ذلك سبيلا وقوته لا يمكن أن يستقيم معها أن يرى ربه في هذه الدنيا فمحمد عليه وعلى عليه أفضل الصلاة والتسليمات قال ابن عباس قد رأى ربه مرتين حين أولج به إلى السماء والجماهير من السلف والخلف يرون بأن محمدا لم يرى ربه واستدلوا ذلك بأبادلة منها ما قاله مسروق أبو عائشة عندما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال لها, أن قال لها مسروق أما سمعت ما يقول ابن عباس قالت وما يقول ابن عباس قال يقول إن محمدا قد رأى ربه قالت قد قف شعري مما تقول قالت قد قف شعري مما تقول إن الله جلعلا يقول في كتابه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبيه فكيف رأى ربه فهنا نفت أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه لكنها لما استدلت, استدلت بدليل أعم من القضية أعم من هذه الدعوة إذا قلنا الرؤية هنا عائشة لما نفت وقالت لا لم يرى محمد ربه نفت واستدلت بإيش؟ بما استدلت؟ بالإدراك قالت قالت تقولون رأى ربه والله دل وعلا يقول لا تدركه الأبصار وهو وهو يدرك الأبصار قالت قال الله جل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار فنفت الادراك والحق كما قال علماؤنا نفي الأعم لا يستلزم نفي الأخف نفي الادراك لا يستلزم نفي ايش نفي الرغية تعرفون ما, ما الفرق بين الادراك والرغية؟ عادت تصور عن ذلك تعرف ايوه انت ممتاز الادراك الاحاطه بكل شيء يعني ممكن نقول الان ان لو رجل دخل المسجد ونظر الى الجدران ونظر الى الخلف والامام ادرك كل شيء في المسجد يستطيع نقول ادركته المسجد لو لو لكنه لو كان من الخارج ونظر إلى الداخل ومشى لا يقول أنني أدركت المسج لكن يقول أي شيء رأيت المسج لأنه رأى جانب أو ناحية من المسج لو, لو هذه النفذة مفتوحة مثلا ونظرت إلى ما أمامك تقول رأيت كذا ما تقول أدركت لأنك لو أدركت تحيط بجميع جوانبه وبكلية الأمر فالإدراك شيء والرؤية شيء الإدراك به إحاطة واما الرؤيه ليست فيها احاطه لذلك العلماء يقولون اخطات في الاستدلال مع انها اصابت في ايش في أخطعت في الاستدلال لكنها أصابت في الادراك في, في في الانكار في في الانكار لكنها في الاستدلال اخطات لما قالت لا يدرك, لا لا لا قالت لا يدرك لا لا تدرك الابصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف والحق بأن الحق ما يعيش وأن النسلم لم يرى ربه دل في علاه بل الحديث الذي استدل به الحديث الأصل فيه أنه قال نور أنا أراه يعني نور إيش كيف أراه ولو في رواية أخرى مفسرة لما قال له رايت ربك قال رأيت نورا قال رأيت نورا رايت نورا يقصد بهذا النور أي نور ها هو نور الحجاب لأن النسلم قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام قال حجابه النور وفي رؤية قال حجابه النار فهذا الحجاب قال رأيت نورا يعني رأيت الحجاب وهذا الحجاب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهم وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهم وما فيهما قال ما بين القوم وبين أن يروا ربهم رداء الإيش الكبرياء على وجه الرحمن سبحانه جل في علاه يبا إذن الـ الـ الـ الـ الأصح والـ والـ والـ والأسد محمد عليه السلام لم يرى ربه عليه أفضل الصلاة وأسكى التسلمات لكن الدليل الصحيح الذي نستدل على أنه لم يرى ربه جل فعله قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم جميعا الخطاب للأمة انكم لن تروا ربكم حتى تموت انكم لن تروا ربكم حتى تموت هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم لن تروا ربكم هو ينزل تحت الخطاب وهذا خلاف أصولي بين العلماء والصحيح أنه ينزل تحت الخطاب لقول, النبي صل... لقول الله دل فعله عندما خطبه وخصد ذلك الأمة قال الله دل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزوارك والله غفور الرحيم قد فرض الله أكمله لكم قد فرض لكم إذن خطاب النبي خطاب لإيش للأمة وخطاب أيضا الأمة يدخل تحته النبي فهو سيد, سيد الأمة وسيد الأمة ينزلوا تحت هذا الخطاب إذن الدليل الذي نستذل به على ذلك قوله الهدف انكم إنكم لن تروا ربكم حتى حتى تموتوا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل تحت الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ينزل تحت الخطاب إذن هو أيضا لن يرى ربه حتى يموت وهذا الراجح الصحيح بأن النباس لم يرى ربه ولا أحد يرى ربه بحال من الأحوال في هذه الدنيا هذه المسألة الثانية والمسألة الثالثة التي تعلق بمسألة الرؤية وهي مسألة شريفة أيضا هي رؤية الله دعوالة بالقلب وهذا الرجل الصعيد لذلك عائشة قالت رأى, رأى جبريل مرتين بقول على دعوالة ولقد رأى في, في الأفق المبين وأيضا قول الله في علاة ولقد رأاه نزلة أخرى عند سلطة المنتهى هذه رؤية جبريل عليه السلام على هيئتي له 600 جناح لكن الرؤية رؤية النبي... رؤية النبي السلام لله بالقلب هذه جائزة بل لكل مؤمن يمكن أن يرى ربه في المنام وهذه متعدية المسألة لا تتخاصة ولا واقفة على رؤية الله... يعني رؤية الله في المنام للنبي السلام لا بل هي عم كما سنبيت أما رؤية النبي لربه بقلبه قالتها عيش أنه رأى ربه مرتين بقلبه ورأاه في المنام يعني الرؤية القلبية هي الرؤية في المنام رأى ربه في المنام وهذا حديث صحيح في الترميذي بسنة صحيح قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رأيت ربي في أحسن سورة رأيت ربي في أحسن سورة فهو يقول في المنام في الرؤية رأيت ربي في أحسن سورة وهذه فيها دلالات عند العلماء كما سنبين رأيت ربي في أحسن سورة ثم قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أعلم فوضع يده على صدري فوددت برد حتى وددت برد أنامله على صدري فعلمته فقلت في الكفرات والدرجات الى اخر الحديث لكن هنا الشاهد عندنا انه قال رأيت ربي في احسن سورة رأيت ربي في احسن سورة فاذا هو رأى ربه في المنام رأى ربه بقلبه رؤية قلبية وفي احسن سورة نعم هذه فيها امور سلافة الامر اول ان الله على يرى في المنام وأن الله يرى الله يرى بصورة وصورة يعني يأتي بصورة حسنة أو صورة أحسن وهذا الذي قالوا شيخ الإسلام قال يمكن أن يرى الله يرى في صورة حسنة أو صورة أحسن وهذا حسب إيمان المرء تتفاوت الدرجات بتفاوت كمال الإيمان فلذلك قالوا نثبت الرؤية الليلة في المنام فقالوا هي خصة بن سلم نعم بلا حجاب أنت كيفته الآن وانت السؤال المطروح بعد ذلك يرى رب نعم طيب كيف كيف يرى الوجه واليدين يرى يا ربه قلت لك انت كيفت الآن انت ما عليك غير ان تقول فيرى ربه في احسن صور او في صورة حسنة وفي احسن صور اما من, ما ما من, من ادخل عقله في الامر كيف وقال اذا سأرى العينين سأرى الوجه كما قال الله اجعل سجل بعيوننا كما قال الله اجعل يد الله فوقائديهم فهذا خطأ مبين هذا خطأ أنت لا تدرك ولذلك احنا قلنا الله يعالى يأتيهم بصورة غير الصورة وهذا فيه إثبات الصورة لله جل فعلها والدلاء ذلك أيضا بحديث الصحيحي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني بعدما يتبع كل من كان يعبد شيئا يتبعه فيتساقط في نار جهنم يقول الله يعالى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبقى, أهل الكتاب يبقى مؤمن أهل الكتاب وتبقى هذه الأمة فيما فيه من المنافقين فيأتيهم ربهم بالصورة التي لا يعرفونه بها. فيقول أنا من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا فيقول الله جلال فعلات بينكم وبينه علامة فيقول الله نعم نعم بيننا وبينه علامة فيأتيهم في الصورة في رواية الصحيح قال فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها فيأتيهم في الصورة يعرفونها فيكشف عن ساقه فيخرون رميعا سجدي إلا المنافق الذي ما كان يزدد الله دل فعله يرجع ظهره طبقا فلا يستطيع السجود يرجع ينقلب يرجع ظهره طبقا فلا يستطيع السجود فهنا الله تعالى يأتيهم في صورة غير الصورة ويأتي في صورة أخرى غير الصورة يبقى نزبط لربنا الصورة ونزبط أيضا الرؤية له في المنام وأن الله تعالى يأتي للمؤمن على حسب إيمانه اللهم رزقنا ذلك يا رب العالمين على حسب إيماني كلما كمل الإيمان كلما كانت السورة احسن. لذلك قال النبي السلام كان أعظم الناس إيمانا فقال فأتاني ربي في أحسن سورة قال أتاني ربي في, في أحسن سورة هذه المسألة الثالثة التي تتعلق بمسألة الرؤية وأن الله رعلا يرى يوم القيامة وأن الله قد يرى في الدنيا بالقلب لا بالعين الباصرة والمعنى بأنه يرى في المنام دون دون الرؤية البصرية يبقى لنا مسألة لنختتم الباب هناك طوائف كما بينا طوائف كثيرة من طوائف أهل البدعة والضلالة ينفون رؤية الله على يوم القيام وهؤلاء خابوا وخسوا لأن هذه أشرف مسائل العقيدة والاعتقاد فهؤلاء إذا, إذا, إذا, إذا نفوا رؤية الله على يحرمون منها يوم القيام ومن هؤلاء الجهمية وأفراخ الجهمية من أفراخ الجهمية؟ من افراخ الجميع لا لا ها هم لم تكن لم يكن يكون هؤلاء فهم هؤلاء نعم افراخ الجميع المعتزله ينفون رؤيه الله يوم القيامه هؤلاء يحرمون من رؤيه الله يوم القيامه يقولون لا رؤيه لله الا في العلى لماذا عندهم علل ويتمسكون بشبه يتمسكون بقول لا رؤيه في العلى قال لما قال موسى ربي قالني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف, فسوف تراني قالوا لن تراني ولن للتأبيد وهذه فيها دلالة على ملؤة الله تلف علاه قالوا ولو قلنا برؤية الله يوم القيامة إذن قد شبهنا الخالق بالمخلوق ويكون في الإحاطة وقد نفى الله الإحاطة فهذا من الشبه التي يتمسكون بها يقولون لا يرى وهناك طوائف من هذه البدع يقولون يرى لكن إذا قلت لهم ألجهة يقولون الأهل ليس لجهة وهذا في معنى نفي الرؤية لما تقول الله يرى يقولون نعم يرى طب أي إلى أي جهة يقولون ليس لجهة اهل السنة والجماعة يقولون يرى الله لجهة إيش فأي جهة أستاذ العلو في جهة العلو هم يقولون أن لا جهة طبعا جهة العلو معلوم لأن الرحمن على رشع إيش استوى فهم يقولون لا لجهة ولأنهم ينفون أصالة الاستواء لذلك نفوا الجهة في رؤية الله للفعلاء وهذا نفي عليهم ليس ليس لهم والحق بأن هذا كقول المعتزلة فقول المعتزلة الذين يقولون بأن الله لا يرى يوم القيامة فهنا الرد عليهم في ذلك بما استدلوا به قالوا سيح في قوله لن تراني لن للتأبيد فاذا لن يراه نقول نعم لن ليست للتأبيد اولا لن ليست للتأبيد بل لن قد تاتي ولا تفيد التأبيد والدلاله على ذلك أن الله على وصف اهل النار انهم يعني قال الله لا تعلئ اولا اليهود وصف وصف انفسهم انه وصفهم الله بانهم لا يتمنون الموت في سوره البقره قال لا يتمنوه ابدا بما قدمت وعيدين ولن يتمنوه أبدا ولن يتمنوه لو كانت للتعبيد إذن لا يمكن أن يتمنوه لا في الدنيا ولا ولا في الآخرة وقد, وقد بيّن الله لنا بأنهم قد تمنوا الموت عندما نزلوا إلى النار ورأوا ما فيها من العذاب قال الله إلا في علا مبينا ذلك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فيها دلالة أنهم تمنوا الموت مع ان الله قال لا يتمناه ابدا بما قدمت ايديم ده قال لا يتمناه واكد بايش بابدا بالتابيد وهي كما قال ابن مالك بان لا, لا تفيد التابيد بحالنا ولا انهم قالوا نادى يا مالك ليغد علينا ربك واما القول بانها بان بان الرؤيا احاطه قلنا خطا الان نحن نفرق بين الرؤيا وبين وبين الله علا لا يحيط به شيء لا بعلمي ولا بقدراتي ولا بسمع ولا بوصلي سبحانه وتعالى ولا, ولا برؤيتي لا احاطه لكن الله على يرى نعم يرى لقول الله النا... النا... النا... على وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال المصنف والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا قال وإلى السماء بغير كيف, بغير كيف ينزلوا فأثبت لربنا جلت على صفة النزول وهنا نعم صدق المعتزل أفراخ الجهمية لماذا؟ طيب. الجهمية ينفون الأسماء والصفات ينفون الأسماء والصفات والمعتزل ينفون الصفات دون الأسماء يذبتون أسماء بلا صفات يقولون كريم بلا كرم قدير بلا قدرة عزيز بلا عزة استغفر الله حاشا لله فلذلك كانوا أفراخ الجهمية في مسألة النفي فهم ينفون عن الله وعلى افعال الله لذلك هم ينفون القدر والقدر من فعل الله للفعلاء فهم ينفونه ولذلك يرون بأن العبد خلق فعل فعل نفسه لذلك يقولون في الهداية هو الذي يعني قد اضل نفسه واهد نفسه ولذلك يلزمون على الله للفعلاء ثواب الهداية وعقاب ضلالة يقولون بأنه بفعله يدخل, بفعل يدخل جنة او بفعلي يدخل النار والحق لا الحق برحمه الله يدخل الجنه او بعده يدخل النار كما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد منكم من الجنه بعملي قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته الا نتغمدنا الله برحمته في الكلام على المساله الثانيه ما قال ينزل ربنا بلا كيف وقيد الى السماء الدنيا انه ينزل الله على السماء بلا كيف اثبت صفة النزول وصفة النزول من الصفات الفعلية من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة وهي ايضا تعلق بالاسباب وهي متغددة لذلك لا يصح ان تقول ان الله جعله ينزل انت تتكلم عن كل اليوم وكل الليل لا ينزل الله ثلثة الليل الاخر او ثلثة الليل الاول كما جاءت الاحاديث فصفة النزول صفة من صفات الافعال الله يفعل ذلك وقت شاء كيف ما شاء حيث ما شاء بما شاء سبحانه دل فعله وهذه مسألة شريفة جدا هي مسألة النزول إلى السماء وهي ثابتة لله دل فعله بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة هنا المصنف يقول بغير كيف بغير كيف ينزلوا فيح؟ قال في المت ذلك يقرأ المت قال بغير كيف ينزلوا طبعا بغير كيف فيها اشكال فيها اشكال انها تأتي من الشيخ السلامة المية فيها اشكال ليش فيها اشكال ممتعة هو... لما قال بغير كيف يا موهمة هو انه يفعل ذلك هو لم يفعل ذلك لا يثبت الكيف لكن كلامه هنا مهم لما قال بغير كيف اوهما نفي الكيفية والصحيح أن الكفية لاست لا لا لا لا لا لا منفية ما يمكن للعقلاء أن يقولوا بإثبات صفة بلا, بلا كيف لابد إذا كان وجدت الصفة لابد يكون معها الكيف لأن الصفة لابد يكون لها كيف أي صفة لابد من كيفية لها لذلك قول الشيخ السلام بلا كيف أو قال بغير كيف يعني بغير كيف إيش معلوم يعني بغير كيف معلوم ويقصد ذلك بغير كيف معلوم هذا اللي بد أن نزيده على النظم لأنه يوهم بأن المنتمية ينفي الكيف والكيف غير في بحال من الأحوال ومسألة الإمرار أنه يقرها ويمرها مسألة الإمرار امرار مع الإيمان بوجود الكيفية لكن مع الجهل بها لأنها من باب الغيب مسألة النزول كما قلنا مسألة صفة من صفات الأفعال والأصل في صفات الأفعال نعم لتاسيساتنا الاهميه بالمكان ها كل صفه تكون ها. ما هي تتعلق بالمشيئه لكن انا اردت امرا مهما جدا لو قلنا بعنه ما كان يستطيع النزول ثم استطاع النزول فهذا كمال او غير كمال اولا نقول النزول كمال النزول كمال لكن لو كان قبل ذلك لا يستطيع النزول هل يكون كمالا لا صحيح ولا لا طب ما الكمال بقى الآن إذا قلنا بأنه يعني استجد له النزول إذا لابد أن نقول من صفات الأفعال الأصل فيها ما إيه قديمة النوع نعم هي ذاتية قديمة النوع حادثة الأحاد لا يقال بأنه اكتسب النزول بعدما لم يكن مستطيعا للنزول أبدا يعني الله ينزل نعم ينزل هو أنه سلم أعلم الخلق بالخالق هو الذي قال بذلك والنبي السلام لا يتكلم من الوجدان ولا العاطف ولا الهوى يتكلم من وين من الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فقد ثبت, ثبت لله النزول وهذه من صفات الكمال والجمال والبهاء والعظمة فإن في المخلوق وهذا القياس الأولى لأن الكلام على الصفات يكون القياس فيها القياس الأولوي تقول كل كمال يتصف به الخلق فالخالقه أولى كل كمال يتصف به الخلق فالخالق اولى به اذا قلنا الرجل لا يستطيع الحركه كمال فيه ام نقص ها نقص ولو قلنا يتحرك واختم شاء كيف ما شاء بما شاء يكون كاملا ام نقص كما إذا قلت بان الله لا ينزل فانت وصفت ربك بالنقص وإن قلت أنه يستطيع النزول وأن الله رعلا على العرش استوى وأنه ينزل السماء الدنيا إذن وصفت ربك بالكمال لأن قلنا المتحرك كامل صحيح الذي يستطيع في أنا نكلم الآن لو ضربنا المثل على الإنسان الإنسان المتحرك كامل أم الساكن الذي لا يستطيع الحركة كامل من الكامل فيهما المتحرك يبقى نقول الحركة في الإنسان كمال فمن باب أولى ولله المثل إيه لأنه لا يصح القياس, مع الله القياس في هذا باب إلا القياس الأولوي القياس الجالي للقياس الأولوي فنقول فمن باب أولى أن نصف الله لعلى بذلك لذلك نقول ثبت النزول بالحديث المتفق عليه من القرية ومسلم بعنم السلام قال ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فينادي الأهل السماء فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه هل من مستشفى فأشفيه في التبران في غير الصحيحين يبقى هنا يقول النسلم ويصف ربه وصفا دقيقا يقول هل أن الله على ينزل إلى سماء الدنيا ينزل الله سبحانه وجل في علا إلى سماء الدنيا فوصف ربه بالنزول وهو أعلم الخلق بالخالق سبحانه وجل في علا هو أعلم الخلق بالخالق قال ينزل ربنا ثلوث الليل الاخر فهنا نزول يليق بجلال الله وكمال الله وعظمه الله وبهاء, وبهاء الله لله ذو العلى من الادله على نزول الله ذو العلى النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل ليلة النصف من شعبان وليد نصف شعبان هذا الاحاديث قد جاءت فيها وان كان الاصل فيها الضعف لكنها تتكاتف وتتعاضد فيحتج بها قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله ليلة النصف من شعبان في في فيغسل لكل احد الا لكافر او أو مشاحن التباغض والتناحر والتدحر بين المؤمنين وتنافر القلوب يمنع ردوان الله للفعلاء والمغفرة بل إن الله للفعلاء لا ينظر إلى صحيفتهم فيقول انظر هذين حتى, حتى اصطلحا فيقول الله سلم ينزل وأزبة النزول لله للفعلاء والنزول لا يكون إلا من علو ينزل ربنا ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلالي وكمالي وعظمته وينزل أيضا ليلة نصف مشعبان فيغفر لكل أحد إلا لكافر أو, أو لمشاحن أو وأيضا ورد في النزول بالضنو بأنه, بأنه سلم قال بأنه رجع على ينزل السماء الدنيا فلأهل عرفة خاصة هذا نزول خاص عشية عرفة فشوف النزول أطل نزول الليلة على ثلث الليل الآخر ثم ليله نصف شعبان نزول خاص يعني نزول كل ليله فرص الليل الاخر نزول هذا نزول عام لجميع الخلق لجميع الخلق ونزول ليله نصف شعبان للجميع الا لكافر أو أو لمشاهد والنذول لعشيه عرفه هذا عشيه ليس ليله عشيه عرفه هذا قبل سقوط حليب بالشمس فهذا نزول خاص بالحديج وتشريف للحديج للحديج وتكريم لهم فيقول الله تعالى انظروا هؤلاء جاءوني شعصا غبرا ماذا يريدون قد قد غفرت لهم ماذا يريدون قد غفرت لهم انظر إلى ربك الليلة فعلاء فإنه يبشر الحجيج بأنهم لا ينقربون إلا إلى بيوتهم إلا, إلا وقد غفر الله لهم ومن حج فلم يفسق ولم يرفض راجع كيوم كيوم ولدته أمه الغرض المقصود هذا أيضا ثبوت أو إثبات للنزول الله جلاله في وردت أحاديث قال بأن الله ينزل ثلث الليل الأول وينزل ثلث الليل الآخر طب النزول في الترجيح هذا تعارض ويكون النزول نزول في ثلث الليل الأول أم هو نزول في ثلث الليل الآخر أم ماذا الحق بأنه كما قال العلماء الجمع بين الدليلين هو الصحيح أولا إذ باتوا صفة النزول فقط نزل ربنا جل فعلها وإذا نزل لابد أن أسألكم عندما أقول نصف ربنا جل فعلها بالنزول فلابد من الضوابط تتوفر هنا الوصف بالنزول لابد أن يكون ها بلا, بلا تشبيه ينزل وينزل كنزول محمد نزول زايد لا يبقى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى واسع كل شيء علما وسمعا وقدرة لا يحظ به ويحيد بكل شيء فإذا نزولا يليق بجلاله وكماله نزولا بلا تشبيه ولا تمثيل وأيضا ولا ولا تكييف ولا تكيف النزول كيف النزول ونزل وخلا منه العرش أو لم يخل منه العرش هذا نوع تكييف يبقى نزول بلا تمثيل ولا تشبيه ولا ولا تكيف ولا ولا تكيف وأيضا لابد أن أقول وأجر عليه القاعدة أن نزول في اللغة معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والسؤال عنه بدعة يعني السؤال عن الكيفية وإذا قال القائل إذا قلتم ينزل ثلث الليل يعني الأول إلى الآخر نقول لا نزيدك قبل أن تأتي بالإشكال قال زيد قلنا يبقى نازلا إلى الفجر لأن الله دل العالى في بعض تفسيرات القول لله للفعل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال علماؤنا وقرآن الفجر كان مشهودا تشهد الملائكة ويشهد رب الملائكة لذلك قال وقرآن الفجر دلال عن الفجر لابد من إطالة الصلاة فيه وقراءة القرآن أو, إطالة القرآن أو زيادة القرآن قرآن القرآن في صلاة الفجر لأن الله رعلا يشهد هذه الصلاة يبعدا نقول نزولا في أول الليل نزولا في ثرث الليل النزول يبقى إلى, إلى صلاة الفجر هذا الرجح الصحيح يبقى الإشكال أنهم يقولون طب هنا ليل وهناك نهار طب في البلدة الأخرى هناك ليل وإذا معنى ذلك أن الله يكون نازلا, إيش؟ نازلا في طيلة الليل أو طيلة الأيام نقول أنت الآن تكيف ما عليك إلا أن تقول إذا دخل ثرث الليل نزل الله فقط هذا الذي تقوله لا تزد على ذلك لأنك لو نظرت إلى المسألة الليل هنا والنهار هناك ثم الليل هنا هناك والنهار هنا أنت, أنت الآن تتكلم على محيطك أنت على ما يحيط بك أنت على مسألة الدنيا التي يعني أنت وصلك لا, لا يرتقي فوقها الكلام حتى الحجاب الذي لا ترى لله رجل فعل الحجاب يحجبك أنت المسألة لا تقصها على الله رجل فعلها الله فوق كل شيء وقادر على كل شيء ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت أنا أؤمن بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله وأمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله بأن الله ينزل ثلث الليل إذن ينزل ربنا وإذا قلت ينزل فهي صفة كمال وبهاء وجمال وجلال وعظمة ونزول الله نزول يليق بجلاله وكماله نزول ليس كمثله شيء لا نزول ناصف الله تعالى النزول بلا تمثيل ولا تشبيه ولا ولا تكييف مع اننا نقر بأن النزول له كيفية نزوله كيفية. كيفيه لأننا دائما نمشي على قاعده الامام مالك ان النزول في اللغة معلوم الايمان به واجب والسؤال عن كيفه واجب والايمان به واجب عنه بدعه هذه اصل اصيل بكل صفات فالأفعال أو صفات ربنا الرحمن سبحانه وجل في علاء إذن ينزل ربنا ثلث الليل الأول ثلث الليل الآخر أيضا إلى الفجر فإن الله على ينزل إلى السماء الدنيا ومن النزول رحمة عظيمة قال الله جل في هل من مستغفر فانظر إلى فضل الله وتعميم جود الله جل في علاء وعميم جود الله جل في هل من مستغفر فأغفر له وهذا في كل ليل خاب وخسر ممن تعدى كأمثالنا يتعدون الحدود ويعصونا الله ليلة النهار صباح مساء لكن الحمد لله أن الله جعل لنا من الخلوات في الأوقات التقرب من رب الأرض والسماوات بأننا نتوب توبة نصوحا نؤوب إلى ربنا لسان حالنا في كل حال يقول وعجلت إليك ربي لترضى ثلث الليل الأول ثلث الليل الآخر يقوم هذا قائم فيدعو ربه فيستغفر ربه لليفعله فيفتقر إلى الله لليفعله فيتذلل يعني يدعو الله رعلا وأسمع الدعاء في ثلث الليل الآخر وأيضا في السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أسمع الدعاء أعظم الأوقات يسمع الله في الدعاء يعني يستجيب الله رعلا للدعاء قال جوف الليل لأنه ينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وجل فعلا وينادي على جميع الخلق عموما لا خصوص هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب ألا هل من سائل سأعطيه ويمين الله ملأ سحاء الليل بالنهار أرأيتم ما أنفق من خلق السماوات والأرض ما, ما يغيظها نفقه قال الله دالة فعلاء مبينا ذلك وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وقال الله دالة فعلاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء هذا لا أغطح جدا على أن هذا الوقت الشريف الناس في ثبات عميق وانت إذا قمت إلى ربك للفعلاء كنت أقرب الناس إلى الله للفعلاء وأعظم الناس قربا وأعظم الناس إجابة للدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان قال وهل من مستشفي فأشفيه؟ وهذا كما قلنا في كل ليلة ينزل ربنا جل في علا هذا النزول ثبت بالسنة ويزبط أيضا بإجماع الصحابة ويزبط أيضا في النزول الليلة على يزبط بالعقل بالعقل نعم بالعقل لأننا قلنا بأن الاستطاعة في الفعل كمال والعجز عن الفعل نقص فإن كان في العبد الاستطاعة في الفعل كمال فمن باب أولى أن يكون الاستطاعة للرب إيش؟ تمال. سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ما أراده يكون يبقى سؤال يعني طرح عند أهل السنة وجماعة في مسألة النزول ثم بعد ذلك نرجي إن شاء الله الكلام في الدرس القادم على كيفيه العباده ان نعبد الله باعتقادنا بنزول الله تبارك وتعالى كيف نهيئ انفسنا لهذه الاوقات الشريفه تعبدا لله جل في علاه وايضا الرد على الذين ينفون هذه الصفات وهم يحرمون كل الـ الـ الـ يحرمون كثيرا عندما ينفون صفه من هذه الصفات فيحرمون الدعاء في مثل هذه الاوقات الشريفه يحرمون الاستغفار هذه الاوقات الشريفه يحرمون حتى المناجاة في مثل هذه الأوقات الشريفة فنقول طرح بعضهم سؤال إذا قلتم ينزل ربنا ثلث الليل ينزل الفجر طب إذا قلت ذلك الله يرعى قال الرحمن على العرش على العرش استوى طب حين ينزل هل يخلوا من العرش أم لا يخلوا منه العرش صراحة هذا السؤال سؤال فيه بدعة لما؟ لأن هذا السؤال لم يعرف, لم يعرف في السلب لم يعرف السلف أن يقال طب إذا نزل هو الآن على العرش كما تقولون الرحمن على العرش استوى نزل طب في نزوله يخلو منه العرش هنا العلماء يقولون سؤال مبتدع سؤال فيه بدعة لم يعرف عن السلف والاعتقاد السليم أن تعتقد ما اعتقده أبو بكر وعمر وعثمان وابن عفان وعلي بن أبي طالب والصحابة الكرام فهو الحق بأن السؤال صار مهما صار مهما لأن فيه نوع تكييف فيه نوع تكييف يقول لو نسل يخلو من العرش لذلك انقسم الناس في الإجابة إلى ثلاث إجابات الإجابة الأولى قالوا نتوقف ولا نتكلم نتوقف وهذا أضعف هذا الأضعف نتوقف ولكن هنا في كل مسألة فقية أو غيرها التوقف فيه ضعف هنا من أقوى ما يكون أن نتوقف نسكن نسلم لا سيما في مسائل الاعتقاد وقال بعضهم بل ينزل ويخلو منه العرش حين ينزل يخلو منه العرش وهذا من قال حين ينزل يخل منه العرش فقد فقد كيف من قال ينزل ولما نزل خل منه العرش كيف كأنني على الكرسي الآن لو تركت للكرسي هكذا ونزلتي فأنا يشك تركته فهو كيف فهو كيف قاسة قاسة فعل الله لفعلها على فعل من العبد وإحنا قلنا العبد باستوائه على الكرسي استواء الكرسي يحتاج له ولا هو اللي يحتاج للكرسي هو اللي انا اللي احتاج لو سحبوا من تحت ماذا يحدث اقع لكن الله سبحانه جل وعلا كل الخلق يحتاجون اليه يا ايها الناس الفقراء الى الله والله هو الغني سبحانه جل وعلا كل الخلق يحتاجون ربهم جل في علا والله الغني عن كل شيء سبحانه جل في يبقى معنى يقول نزل فخل من العرش كيف كانه ينظر للكيفيه فلما نزل خلى منه العرش خطا مبين هذا تكيف لكن الإجابة الثالثة والإجابة هي أعجب إليه وإن كان الأولى هي الأقوى سكن تسلم في مسألة الغيب لكن هو قال لا نقوله ينزل ولا يخلو منه العرش ينزل نعم ولا يخلو منه العرش ولذلك حقولنا إذا قلت نزل إلى السماء طب السماء تظل أو تقل هذه المسألة الثانية نختم بها الدرس ينزل ولا يخلو منه العرش لأننا نعلم يقينا بأنه على العرش إيش استوى والآية باقية الرحمن على العرش استوى و نعلم من كلام نبينا الأمين أن, أن.. ربنا ينزلُ إلى السماء الدنيا ثلث الليل الأول فنعمل الدليلين ولذاك القاعدة عند العلماء اعمال الدليلين dedi أولى من إهمال mouse إذا أنا أقول أنا أعمل الدليلين الرحمن عرش نعمتتى على العرش وقال قال رب هذا ه ينزل ثلث الأول نعم ينزل ثلث الأول يبقى ينزل وهو على العرش ولا لا يخلو منه العرش والله على كل شيء ايش. مسألة الثانية إذا قلنا ينزل فهل نزول الله وهنا طيد بتقييد الحديث و هدى اقتباس من شيخة السلام تمية لأنه قال يا ينزل السماء السماء الدنيا طب هنا ينزل للسماء الدنيا كما قال أهم سلام ينزل إلى السماء الدنيا فهل السماء الثانية او السماء الثالثة او السماء الرابعة او السماء السابعة, السابعة تكون صقفا لله كل فعله تظل الله ها او السماء الدنيا تقله يكون عليها لو قال قائل بذلك يكون قد كيف ولم يعرف عظمة الله في علاه وقدرة الله بل قل السماء لا تظله ولا ولا تقل هو اكبر من كل شيء يا اخوات الكرام خلق من خلق الله وهو العرش فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع بما فيهن والاراضين السبع بما فيهن والبحر والانهر والشجاع والاشجار والسمار قال, قال بالنسبة للكرسي كايه كإبرة في فلات وفي رواية قال كحلقة في فلات يعني شوف خاتم رميته أنت في سحراء مطرامية شاسعة رحبة طيب هذا هل ترى لها اثر ترى للحلقة اثر او للإبرة اثر هذا السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كإبرة في فلات كحلقة في فلات ثم يقول ابن عباس الأعجب من ذلك والكرسي موضع القدمين كرسي هذا اللي هو يحوي السماوات السبع والعراضين السبع موضع القدمين فكيف يكون العرش فقال لا يعلم عظم العرش إلا الرحمن سبحانه جل في علا فالله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء ولا يستطيع أحد أن يتفكر في الله ولا في أفعال الله لذلك تؤمن بها وتقول آمنت بالله بمجاع الله وعلى مراد الله وأمنت برسول الله بمجاع رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستيقن بأن الله أكبر من كل شيء لذلك قالوا السلام لا تتفكروا في ذات الله فإن الله لا تصل إليه فكرة ولكن تفكروا في آلاء الله جل في علاء إن تفكرت في نعاء الله فإنك تصل إلى محبة الله وأيضا إلى عبادة الله أقول لكم كما قال يعني كما جاء في الآثار بأنه لما قال رجل كيف فعل؟ يعني كان يتفكر في بعض الصفات الله العفعلة فقيل له خلق الله جبريل له ستمائة جناح صف لي جناحا واحدا من أجنحة جبريل لا يستطيع أي أحد مننا مهما ذهب بعقلي وجاء لا أن يصف جناحا واحدا من أجنحة جبريل عليه السلام فكيف يصل إلى صفات الله لذلك ما علينا إلا أن نقول نحن عباد لله خاضعين لله متمسكنين متذللين فما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمنت بالله بمجاع الله على مراد الله آمنت برسول الله بمجاع الرسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أن نتعبد بهذه الصفة لله جلال هذا إن شاء الله الذي نذكره الأسبوع القادم في أي سؤال خطاب وسلم الأمة بأسئلة تنزل تحت انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا يعني وهو أيضا لن يرى ربه قلنا الخطاب لو كان للأمة فإنه السلام ينزل تحته ولو كان لنبي فإن الأمة تنزل تحته نعم لأنه سيد الأمة هذا هو أحسن الله سبحانه الله وبركاته وحمدك أشهد أن لا إله إلا